بوك تو شيشيم وأربع أربعة وستون أربعة وستون شليلا أخط النفي واحد النفي واحد أ الكمة لا أفهم الكلممة لا م لا أ الجلة لا أفهم الجلة لا م وت لا أ الم لا أفهم, أفهم, أفهم المع. الم المعلم غ هل تفهم المعلم هل انت تفهم المعلمف نعم فهم نعم فهمه جيدا؟ المعلممة المعلممة أ هل أنت تفهم المعلمة؟ هل أنت تفهم المعلممة كان أن م حيف نعم أفهمها جيدا نعم؟ أفهمها جيداً الأنشم الناس الناس أتا مبين ات هأنشم؟ هل أنت تفهم الناس؟ هل أنت تفهم الناس؟ لا أنا لا مبين اتاهم كل كار طوب لا أفهم بشكل جيد لا لا أفهمهم بشكل الجد الصقة الصاح الص حرة هل لدي صقة هل لدي ص كان ش حرة؟ نعم لدي صيق نعم لدي صيق ح الاابن الاابن خبات الابنة. الابنة. هل لدي ابنا هل لدي ابنا لاينلي لا ليس لدي ابنا. لا ليس لدي ابن